لما الفاروق حسني الوزير الفنان ده تصريحاته من 15 سنة كل ما يروح المتحف المصري في التحرير يشعر بالضيق هي دي لحظة الضيق ليه بتجيله دي مش عجبه تكدس الاثار اثار كتيرة في مكان صغير وكمان مغلول الإيد عشان مش عارف ينقل القطع الكبيرة المخ... اللي موجودة في المخزن تس... في المتحف ذات ثقل الوزن مش عارف ينقلها دي لحظه الديق والغضب طيب كان في باريس في في, في اجتماع في... زي معرض... في معرض العالم العربي وفي صديق لي فرنسي معماري فرنسي متعمد تقول الكلمه الحلوه دي وفي استفزاز بريء قال له هتعمله ايه في مخزن التحرير ودي الكلمة التي قسمت ظهر البعير، استفزاز بريء. هو ما كانش قصدي يجينه. هو بيتكلم بصراحة. الناس معين? هتعملوا ايه? في مخزن التحرير. طبعا كان يقصد ايه? متحف التحرير. قال له هنعمل متحف لهم هنعمل متحف كبير في منطقة الاهرامات. كاي كلام في اي حاجة. قال له هنعمل متحف كبير في منطقة الاهرامات. هيبقى حاجة عالمية. بعدها مش يحاس ان هو دبس نفسه. ثلاث خطوات بعد كده جاله الـ الـ الفرنسي الايطالي زميلو ده قال له بقولك إيه انت لو ناوي جد انا هعمل لك دراسة جده وهديها لك ببلاش وقد كان اول ما جي مصر زار المنطقة هنا فارق حسني والرئيس الراحل حسن مبارك والمشير طنطاوي وقال له هنعمل متحف هنا الرئيس الراحل حسن مبارك اعترض على ارض رملية مش هتنفع تعالوا نشوف حته تاني هو ترجلوا ولغايه ما وصلوا للمكان ده وقال لك هينفع المكان ده نعمل فيه متحف من لحظه غضب واستفزاز بريء قام المتحف ده حاجه يعني وبعد 25 سنه بنشوف العظمه والجمال اللي احنا شايفينها دي تغريد فين تغريد, تغريد. نبدا ولا اين؟ اهلا بيكو في المتحف الكبير. في معلومة عايز اقولها. انا عايز اشوف الكل الناس يعني. حتى لو الناس متبعدة بس انا شايفه. في معلومة لازم نقولها هتشد الاجانب اللي معانا قوي. اللو... لهم المتحف ده عشان اي جنسية معاك عندهم متحف في بلدهم كبير. اللوفر في باريس. المتروبوليتان البريتش. اي حد عنده متحف قلو ده المتحف الوحيد اللي في العالم. اتفضل طبعا. طبعا. المتحف الوحيد في العالم اللي فيه اثار من ايه من بلده من بلده وحضاره واحده متحف اللوفر فيه اقسام كتيره من جوه بس حضارات مختلفه ايه الجزء المصري والجزء بتاع الحضاره الفينيقيه واليونيه كل في العالم كده المتحف الوحيد في العالم اللي فيه اثار بتاعت ايه بتاعت بلده وما فيش اي حاجه جايه من بره في المتحف ده سامحوني مش هتكلم على الحاجات اللي قلناها قبل كده نقاط الإمكان بمعنى حددك أول ما بتخش هيبقى مسار الزيارة كان قاتي طبعاً أنتوا النهاردة حزينة عشان ما أنا كنت حزين لما عرفت أن المسلة مش شغاله لسه ما شالوش الستيج والمصح اللي كان معمول فبالتالي أول حاجة فقدناها النهاردة أن إحنا نعدي من تحت المسلة أول مسلة معلقة في العالم اللي جاية من صان الحجر كانت ثلاث أجزاء واللي كانوا معايا في صار الحجر يوم الجمعه اللي فاتوا شافوا المسلات هناك مسله ثلاث اجزاء اتجمعت وتم نقلها وعلشان هي فيها حاجة فريدة ما حصلتش اللي هي على القاعده اسم التتويج الكرونيشن نيم والبيرس نيم بتوع رمسيس فرحنا فكرنا نجيبها هنا وتبقى ايقونه في المتحف ونعلقها وتسمى المسله الايه المعلقة والسايح يقدر يمشي من تحتها ويشوفها وحاطين لوح ازاز الناس تشوف الاسمين بتوع الملك رمسيس في مشكلة؟ هتدي الباك جراوند مش وقتها دلوقتي برا المتحف فكره الانشاء حاجة للأساس 2002 دخول التمثال ده 2018 كل حاجة الفتحة دي اللي هي فيها الشمس بتتعامد على وش رمسيس الخرطيش أخدنا 11 ملك عظام اللي هم 11 ملك بس عشان نزلوا في بعض المشيد سمعتهم بيقولوا خرطيش الحضارة المصرية أعظم مملوك المصريين اخذنا الخرطيش بتاعتهم 11 ملك تقدر تتكلم على الخرطيش برا لو عندك وقت. هتخش هنا. طبعا المساح المساحة المتحف كله قدية. خمسمية الف متر مربع. بالفدادين? الناس انت معي قبل كده? مية وسبعتاشر فدان. اه. اللي برا? كام? سبعة وعشر الف ما شاء الله. مينة ده الطالب بتاعي وبيجي في كل حته وبيحفظ الكلام على طول كده. برا سبعة وعشرين الف. اللي فيها المسلة. هنا? سبعة تلاف. الدرج? ستلاف. القاعات. وبعد كده خليها القاعة التوت النهاردة اللي تساوي حجم القاعات كلها. اه. الدرج العظيم ستلاف مرة مرة. تمام? هنتكلم على تمسال رمسيس مش النهاردة. لازم تتكلم على فكرة تمثال رمسيس وازاي اتنقل الف تسعمية اربعة وخمسين. من متراهين راح فين? ميدان باب الحديد. قبل ما اسمه ميدان ايه? رمسيس. قعد هناك قرابة الخمسين سنة فكرة انه الالفين واثنين التنفيذ الفعلي الفين وستة اربع سنين بنجرب ولما ناجح التجربه نقلنا يلا بينا. يلا اهلا بيكو في الجزء الخاص بمراكب الملك خوف مراكب الملك خوف طبعا اللي قدامنا ده مجموعة من تماثيل المعبوده مين فخليل لما كنا في المتحف وزارة المتحف وقلنا ما اكثر من تمثيل مين عثرنا على اكثر من 365 تمثال لسخمت في الشمال 365 تمثال لسخمت في الجنوب معظم التماثيل دلوقتي طلعنا اكثر من 600 تمثال لسخمت من المنطقه اللي موجودة في البر الغربي عند تمثال عند معبد ابو الحطت الثالث اللي متبقي منه تماثيل مين؟ ممنون. ممنون الحتة اللي سميناها كوم الايه كوم الحيطان كوم الحيطان كوم الحيتان فاكرين ما علينا دي تماثيل للمعبوده سخمت اللي ورانا ده عشان معلوش صين والمرشدين هيلطموا انا مش عايز اقول لكم وانا واقف جال اربعمائة مورشد عارفيني طبعا انا معرفهمش مش كلهم تمثال ايدي يا دكتور عشان اصولهم مش عارف ده مين روح ايرول عليه قال لي مش بكتوب ده الاله حابي ببعينينا بنتكلم على ايه على مراكب ومية يبقى ده مع تمثال المعبود حابي بيقدم كده بيمسك يعني مادة زي ما إذا عليها قرابين تمثال المعبود حابي إله النيل اللي إحنا أصلا مسموش حابي اسمه إيه؟ يمان فعلوا معين عشان أنا أسخن شوية حابي اسمه حابي وصل لنا بالعلمين حابي يبقى ده تمثال حابي وده تمثال المعبودة مين؟ سخن. مش عايز أضيع وقت هنا في الشمس وإحنا نتكلم على هنعرفه هو هذا أخ خلاص هو سؤال حلو لأن معظم تمثيل حابي اللي شفناها على جوانب التمثيل اللي هي شكل السمطويه حابي دايما بيمثل في شكل واحد نص الاعلى الانثى بالسدي بتاعها والنصف الأسفل لراجل زي اللي بيخش منكم معبد الاقصر على ادنا اليمين والشمال في تمثالين جالسين لرمسيس عليه حابي ما هو علامه السماتوي حاجتين يا لوتا لوتسوباردي زي اللي في تمثال مين خفرع يا اما حابي الشمال وحابي الجنوب بيعملوا الواحدة يا اما حورس وست زي العشر تماثيل بتوع سنوسرت في مشكله آه زهرتين ادي تمثال حابي دول العشر دول تماثيل من المعبوده مين سخنة. مش هضيع وقت في الشمس وإحنا بنتكلم على مراكب الشمس خل القصة الكاملة جوه, جوه في التكييف والدلع أي. بس هقولكو حاجة لو سمحتو مهما معندكش وقت كمرشد سياحي اياك تطنشها هتخسر كتير تعالوا معي وامشوا زي ما أنا بمشي بص يا جماعة دا يا باب الخروج ده باب إيه يا جماعة الناس تركز أنا جاي النهارده أهم من الشرح مسار الزيارة ده باب الخروج ومش هسمحوا لحد يخش منه هتمشي من بره كده تخش باب الدخول هناك وصلت اجمل حاجة تعملها تمشي وراي عشان هوريك حاجة لازم توريوها للجسد اللي معاك ونوصل منه لباب الدخول ايدي شوفوا افكار المرشدين ممكن توقف الناس لا بصوا وخلوا الفيديو انا مش عايز فيديو انا ما بتصورش فيديو خالص خدوا الافكار دي الجميلة دي في ناس مقاعداهم هنا بدل ما يعودوا جوا رغم ان جوا في كراسي وفي دلع في ناس ممكن ادي مرشدهم قاعد الناس بتوعوا هنا انا هخلي شرح المراكب كلها لما نخش جوا كده. الناس المرشدين الناس المرشدين الكبار في السن اللي قدام شوية مش كبار يعني كبار مش أصد كبار اللي شاف اللي حد منا شاف مركب متحف خوفه لما كانت موجودة في الهرم أو المرشدين القدام أو اللي لحقوها من 4 خمس سنين أو ثلاث سنين اللي كانوا ملبس أوفر شوز كده ونطلع لها طيب وانت فوق عند المركب كان في لوح زجاجي بتبص تلاقي الأحجار الواحد وأربعين كتلة حجرية اللي عثرنا فيها على القطع الألف 1245 خمس اللي كانت اللي ركبناها المتحف الكبير عملوا هنا حطة حاجة إيه جابوا الأحجار الواحد حجر جزء منها ده أحجار أصلية مينا بسأل بيقول لي هذه دي الأحجار 41 كتلة حجرية اللي كانت فوق ايه? وهنا في مناظر بقى حلوة كان شكلها ايه قبل ما نشيلها ونكتشف المراكب تحتها. موجودة وتحتها المركب الكبير اللي اكشفناها. واحد واربعين كتلة فيه النهاردة شوية مقييس معلش لازم نعرفها. ان كان في واحد واربعين كتلة حجرية كبيرة عثرنا عليها على المركب اللي اتجمعت واكتشفناها الف سمائة وخمسين وهنقول القصة كاملة. الحاجة الجميلة بقى ان احنا لقينا بصحبه ال القطع الخشبية بعض القطع عليها اشارات وارقام عشان اللي هيجي بعد كده يركبها يركبها زي البازل بكل سهولة. انا كنت فاكر الشيخ الحاجة احمد يوسف اللي هكلمكم عليه جوة عمل معجزات. كشفونا شافونا ان ما عملش معجزات قوي يعني. كان معي ايه? اه فك الشفره اهو احتوت العديد من الكتل الحجريه على موجودة جوه العلامات انا بشوقكم بس علامات حمراء وسوده وصفرة. بعضها وحدات قياس الحته دي فاكرين لما قطعنا تمثال سليم. لما قطعنا معبد مصري كبير وصغير ومعبد فيله عملنا ايه مش حطينا ارقام حديد لغاية النهاردة موجودة. عشان لما نيجي نركب يتركب بسهوله احنا لقينا الله يبارك له اللي فكك وحط وخبا وقال لك مش هينفع تخش جوه الهرم لازم تتفك وتتحط في الحفار اللي هو في الناحيه الجنوبيه اللي هنتكلم عليها جوه حاطين حاجات صغيره فيها مأسات ولينا طبعا اسمين هو مين المركب بتعمين مين اللي نفهم باباه خوفوا ده جد فراع اسمه منور على الايه على المراكب يلا ادي بعض المخربشات اللي هورها لكم جوا لقينا اهو نفس المنظر ده هنشوفه في الحقيقة دي قطع كانت موجودة علشان تورينا ازاي ممكن نركبها ادي حفرة المركب وترتيب الاحجار اللي احنا لكم منها ايه بعضها شايفين دي احجار اصلية مرشد انت كمرشد مميز اللي هيخليك تمشي من بر عشان تخش ما بالدخول امشي هنا تحت الاحجار وتكلم كلمتين عشان هيسهلك برضو الشرح جوا هتقوله فاكر الحاجات الصغيرة اللي قلنا عليها علامات وإشارات وأطوال وأزرع واسات اللي ساعدت الناس في تركيب المركب آه. خلاص ادي الخرطوشين احنا شفنا تقريبا جد. جد افرع وهنا خوف اهو واو فيه واو خوف دي حفرة المركب التانية وهصدمكو حاجة كده صغيرة جوا لما نخش جوه عنها. جد افرع. جد افرع. الوحيد اللي كان اسمه على المراكب بكسر لأن هو اللي اشترك في دفن بابا. لا هو ما بشرحش فوق. ده بشرح مراكب الشمس اقعدهم حتة. انا انا شحقه جوه. وشكله كده هيخش على طول هنا لاني مش عارف ليه الناس بتحجم على دخول الممر لغا الممر حلو. وفي يكفي يكفر الاحجار اصلية. انا مش ببريكو مش بقولك دي حاجة مقلدة. بلي كل اللي بيبص بيبص من فوق ما حدش بيعادي من. تحت. ما هو ما ما قولك التميز بقى. كده كده انا همشي من بره طب ما امشي كده واقول كلمتين. وفي الدل. واقول كلمتين. لي صدقني حاجات كتيرة جوه <تصفيق> <تصفيق> شباب طالما انتو وثقتوا فينا وجيتوا بالاعداد دي كلها علشان تشوفوا الدنيا. تركزوا عشان تطلعوا باستفادة غير يعني غير عادية. وحقية بالفعل. اكتر من شرح الاصل لان شرح الاصر معلش. انت ممكن تت على النت او اقول لك كلمتين او تصور ساين خلاص لكن اهم حاجة انت ما تجيش تايه هزعل جدا لو حد جه يلبس كلمتها فحس ان هو تايه عندك ثلاث طرق للصعود في سلم هنا وده لا يفضل ومحدش بيطلع منه خالص في سلم حلزوني هناك وده مرهق سلم حلزوني هنروح عنده هشاور لك على السلم بس مش هطلع فيه وبعد كده الرامب اللي مطلع اهو شايفها الاجنبيه اللي اول واحده دي طلع بصوا زي الرامب اللي كان موجود فين في المراكب القديمه لا في المراكب القديمه بصوا معايا بصوا على ايدي. هنطلع كده في كده في كده نتفرج على جزء من المركب او يعني القاعده بتاعته لان في كذا فيو كل ما انت ماشي كل ما انت ماشي شايف المركب وانت في الليفل الاعلى شايف ايه القاعده بتاعتها لما تعلى فوق شايف المركب كلها ماشي في الرنب كده لغايه لما توصل للاخير شايف المركب شايف الخمس اجواز من المجاديف اللي هم عشر مجاديف شايف المقصورة لما تقول طولها كذا وعرضها كذا انت شايف الكلام ده والجست اللي باعك شايفه خلاص يبقى الرامب ده شايفينه احنا هنعمل حاجة حلوة عشان ما نقولش ما, ما فيش تصوير هنعمل حاجة حلوة عشان تحس انك انت زبطت الموضوع هنطلع من الرامب ده وننزل مسلم الحلزون هنطلع من الرامب عشان وبعد ما نخلص ننزل مسلم اللي قريب عرف جيب أمراكب الشمس برة هتتكلم على تمثال حابي وتمثيل سخمة تروح معدي من تحت النفق اللي هو عشان تشوف الأحجار وهتشوف هنا صور ره... رهيبة صور أصلية بقى الشيخ أحمد يوسف شيخ النجارين لما قالوا لها شيخ أحمد هتركب لنا المركب دي فقد دي يالهم ستة شهور بس عند الجد عادت معا سنتين وهنشوف القصة دي كلها بمناظر بصور جميلة فهنتلع عن الرمب وإحنا نازلين شايفين وإحنا طالعين شايفين قاع المركب واحنا في الليفل الاولاني شايفين قاع المركب نعلى فوق نشوف المقصوره اللي كان فيها التابوت والمجاديف وكل حاجه خلينا بعاد لغايه لما الحاجة اللي انا عايز اشرحها تفضى نكون شرحناها وجاست ان احنا نبص عليها وصلت خلينا بعاد اول حاجه مدينا حاجة كده مج... منظر منظر لاهرامات الجيزه غير عادي منظر لاهرامات الجيزة انا عايز أسأل سؤال عشان سمعت امبارح لخبطه وسمعت عكي على النت لا لا حصل قوي كام هرم في جبانه الجير الكلام ده خالص ها حايله حايله 11 اللي اللي جنب, جنب خوفو كام هرم وعشان خاطري انا مش وريتك الهرم الصغير اللي اكتشفه مارك لينر 1991 فهم 11 هرم متوزعين اهو تعالوا كده نبص بص سريع على الجبانة كلها صدقوني المقصود المقصود من السورة دي بس هم فشلوا في ان هم يزبطوها يورينا اماكن الملاكم يا جماعة ادي هرم خوفو ده هرم ايه هنا الناحية الشرقية الناحية الشرقية حيث المجموعة الهرمية شاشة صار هنا بقى الهرم مدخلوا فين في الشمال المجموعة الهرمية فين في الشرق ادي الهرم الشرق اهو كم هرم؟ فأكيد ولا مش في الناحية الشرقية لقينا خمس لغ لغبات رهيبة اللي مش هيركز هيروح في ذا في الناحية الشرقية لقينا خمس حفرات للملائكة خمس حفرات الملائكة بتشوفوها هنا في شفنا في واحدة هنا وهنا وبين الأهرامات دي شفنا مش دول المعنيين بالزيارة لما نروح هناك الأهرام في الناحية الشرقية هي دي يا دكتور لا دي مش مركب الشمس مركب الشمس في الناحية الجنوبية هذه الش الشمال من هنا مخشى المدخل من هنا اللي في مدخل الخلف المعمون والمدخل الأصلي هنا <تصفيق> هنا عصرنا الناحية الجنوبية الف تسعمية وخمسين الاستاذ كمال الملاخ اللي هو معلش انا اسف هو مش اسري هو اصلا كان صحفي وحزس عك مش هقوله النهاردة ومش وقته المهم اعلن الاكتشاف ونسيب ايه ليه عصر على حفرتين في الناحية الجنوبية من الهرم في الناحية الجنوبية غير الخمس حفرات بتوع المراكب اللي في الناحية الشرقية. الشرقية. تمام؟ المراكب دي اول قلت اول كلمة اطلقت اول ما شفناها مراكب الشمس. واحنا دايما اول كلمة بتطلع بتثبت. لسه انبارع كنت في اسكندرية وبقال لهم لما في, وإحنا في كارتا كوم الشقافة لما لقينا شوية عضم بس عضم البنى أدمين والشباب بتوع المسبحة صلب كراكالله. لغاية لما عرفنا ان دي عصا اه حصان وغيرنا وطرحت قوي إن الهيئة مبارح شايلة ساهمتوا بيه إلى سارة كراكالة عايزين على لونجران ننسى كلمة إيه؟ ونقول دي عبارة عن مدفن لدفن العجول الخيول اللي, اللي كانت بتفوس السماء أول كلمة طلعت هنا مراكب الشمس ليه التسمية دي غلط؟ لأن مراكب الشمس دي حاجة في الديانة عندنا الناس اللي خيبانة في الديانة تشد عليها في الديانة لأنها مهمة مراكب الشمس عندنا في الديننا إن الله راع كل مركبتين مركب اسمها مركب الليل ومركب النهار أو النهار والليل ماسكوتت ومعنجت جد الديننا هو في الشمس مركب الشمس تخيلوا ان الله راع بيجي الصبح الساعة خمسة الفجر يركب مركب النهار يعدي في الجو ينير عالم الأحياء ييجي على الساعة خمسة المغرب كده يروح مغير يغيروا المركب ومسك ركب مركب الليل ويعدي تحت وينير عالم الليه الأمواج ما كانش يعرف إن الأرض كروية وإن الشمس لما بتختفي من عندنا بتنور جزء ثاني من العالم وصلت فهو افتكر ان اللي رع بيونير العالم لحيه فعندي حاجة اسمها مراكب الشمس كانت موجودة في الكتب الدينية وعليها اشارات وعليها رموز مش موجودة على ايه مش موجودة على ايه على المراكب المكتشفة انتوا على طول استسلتوا انتو مراكب الشمس طب هي ايه هي ايه هي المراكب الجنائزية اللي نخلت جثمان الملك من معبد الوادي حيث طحنيته الى المعبد الجنازي حيث الصلاة عليه ثم الى الهرب عشان ايه يتدفن واعتبرت جزء من الأساس الجنازي الاساس الجنازي فين في الهرم لا في المقبره في الهرم ولكن اللي كبر حجمها فككوا المركبتين عشان هما بس كبار هم دول يبقى هما غلط مراكب الشمس لان مراكب الشمس دي اسطورية. ثاني حاجة مراكب الشمس اللي ظهرت على الجدران وظهرت في البرديات عليها علامات مش موجود على ايه? على المراكب مكتشفة. فدي مش جنائزية مش مراكب شمس. بس لازم تقول لي دي مراكب ايه? دي مراكب جنائزية. استخدمت في الحياة اليومية. مخصوصة. طبعا طبعا. هو اصلا في اصلا. فدي مراكب جنائزية نقلت جثمان الملك من حيث تحنيته إلى حيث مدفنه والهرم واعتبرت من الأساس الجنائزي والأساس الجنائزي كله تحط فين؟ جوه الهرم ولكن لكبر حجمها اتفككت وتحط إلى أن جاء اليوم بتاع 1954 والأستاذ كمال الملاخ عصر الحفرتين بس لا في حفرة منهم عليها 41 إيه؟ 40 حجر والتانية واحد 41 كتلة حجرية اكتشفوا المقبرة اكتشفوا المراكب احتاروا ساعتها ايه دي متفككة جدا لا وحاجتين وانا هزعل لان انا بقى اقول امبارح و طلعت جبال انا مستني حبيبي انا حبيبي موجود تحت امرك يا ناي هزعل لو ما لاقتاش لان مش شايفها ومش عارف راحت فين لقينا حاجتين لقينا الالف بيتين مش حاجه واربعين قطعة قطعه موجوده وجنبها قد كده حبال من الكتان الخشب شغال ينفع يتظبر الكتان ماله تمسكيه فعشان كده قررنا ان احنا نعيد تركيب المركب مين اقدر واحد ممكن يركب المركب؟ شيخ النجارين في الوقت ده الحج احمد يوسف ده زي وزي اسمه خوفه وانت بتكلمين لولا الحج احمد يوسف المركب دي ما كانش ظهرت للنور جاء الحج احمد يوسف او الشيخ احمد يوسف لانه ملتقي راجل بدأني كده هالسور موجودة هنا الحج احمد يوسف قعد حوالي سنتين بازل بازل تخيل المركب وكان في مناظر ليها وكده جمعها كل اللي حاجة واحدة. الخيوط الكتانية جاب. حبال قد كده واللي راح قبل كده لقيناه مربط بيها ايه اجزاء المركب كانوا حاطين الخيوط اللي هي اللي الكتانيه دي قد كده وبني قد كده كانت موجوده في فاتارين ما اعرفش فينها هنا ما شفتهاش اشتغل دلوقتي بس المفروض يجيبلك كمان قصدي مش حاطه في مخزن المفروض دي الحبال اللي كانت مرتبطها بيها المركب ايه لما عثرنا عليه في حاجة حصلت والله يعني حاجة من عند ربنا قال لك نطلع المركب التانية ونرممها يوم يطلعوها لقوا حالتها صعبة جدا هتشوفي منظر دلوقتي هتقولي أنا مش واسقة زي ما أنا مش واسقة هتحسي إن هي مش هتعود ه... في يوم اللي مش ايه مش تبقى ملكة حالة صعبة جدا كل قدع خشبية قدي قد كده والحمد لله قال لك لا دي لو طلعناها مش هنقع فيه لا نرممها ولا نركبها. الحمد لله انه سابوها. سابوها لغاية 1890. سنة 1890 هنشوف شوية منظر هنا. جاء الدكتور زي حواس معا خبير ياباني. فتحه بس زحزحه الاحجار عشان يتأكده ان هي ايه موجودة لسه. ويعني ممكن نعمل فيها ايه شغل. وعلى الف اقربة الالفنات كده الفين هيئة الجايكة اليابانية قالت لا سبوها لي. انا هطلعها ورممها. الحمد لله ان احنا لو كنا طلعناها 1850 مش هنعملها. ما كانش عندنا التكنولوجيا ان احنا نعمل كده لكن دلوقتي لما تيجي اليابان في الفين خمسة وعشرين تقولك انا هرمم القطع دي واعيد تصبيتها واركب مركب انا اقصق في الشغل فدية ترجع زي ما هي الحاجة اللي اتضحك علينا فيها ان كنا موعودين ان مع افتتاح المتحف هنشوف الايه المركبتين وخشون انهم مدينهم خمستاشر سنة شغالين في المركب م. للأسف هنشوف مركب واحدة كبيرة والناحية اللي جنبها عملوا مجسم لمركب حديدي بالحديد صلب. بنفس مقاس المركب اللي هعملوه حطوه وهيبتدوا يحطوا الأخشاب عليها واللي هيستطيع الزائر وهو واقف على الجزء دي وبيتفرج على مركب كبير يشوف المرمنين وهم بيركبوا هتاخد منهم بقى شهور سنة المهم في يوم من الأيام هيبان في يوم الايام هتبان المركبة بعد يعني اهم حاجة سايح يشوف المرممين هم بيستخدموا ايه الترميم في القطع جدا نشوف ده كل ده ادي منظر طبعا تمثال خوفه المنظر ده مهم قوي مين اللي اشتركوا في عمل المراكب دية والدفنة والكلام ده والاشراف على مجموعة خوفه احنا عارفين منهم واحد مين هو محمي يونو هم اتنين تعالوا هنا مصوا الراجل ده للأسف حقه مهضوم ليه اسمه مش شنان دايما نسأل الطالب عندي قولي أشهر مهندسي مصر إيه؟ ام حطب سن الموت بتاع مين؟ حشب سور اميني؟ أول واحد عمل مقبرة في وادي الملوك من تاني؟ امون حطب ابن حابو المهندس بتاع امون حطب التالت اللي عمله عملا بالقصة أقول له افتكرت دول كله وسبت حمق يونه حمق يونه ده مهندس الهرم الايه؟ الأكبر فلازم نعرف المشرفين على أعمال الملك على فكرة داية كان ابن, ابن عم الملك والمشرف على اعماله ابن عم الملك خوفه والمشرف على اعماله حم ايونه ليس غير تمثال يتيم حد عارف فين لا حم ايونه انا عمري ما شفت لو انت لو شفته لا انت صادق بس ليه تمثال حلو قوي في, في اه بره مصطف ليدر خلاص اثنين اشرف اهو تولى الاشراف على الهرم اللي خوفه اثنين الجديد اهو ابنه ابن شق الملك مين حم ايونو واحد اسمه عنخ حاف لازم الاسم ده نعرفه الاخ غير شقيق لخوفو عنخ حاف ده كنا مسقطينه خالص ومش عارفين كان ليه دور ولا مش دور بس هو وحم ايونو كانوا هما الاثنين اشتركوا في بناء الايه الاهرامات والمجموعة الحربيه كلها بتاعته كل اعمال خوفو الانشائيه الاثنين دول مسؤولين عليها اتفضلوا احنا اللي تعبت فيه برا في في ها ايه اللي بتاع المتحف ده شفت بقى حضرتك لما شرحت برا وفر عليك هنا ازاي انت مش هتشرح انت دي تقول ايه قطع خشبيه ذات علامات هيروغليفيه مكنتنا من ايه من تجميع ال1240 قطع خلاص ادي اللي انتوا شفتوه برا عاملين لها ايه زي جرافيتي كده او ادي القطع الخشبية اللي ساعدت في تجميع القطع وانا كنت فاكر الحاج احمد يوسف يعني <تصفيق> اه اه ما حدش يلمس يا جماعة لسه لسه بدات في الموضوع عناي. تعالوا كده ادي يا جماعه ال 41 قطعه حجريه شايفين اهم كانوا موجودين كده اتفضلوا ادي اكتشاف المركب الاولاني ادي الايه الكتان اللي كان دايب قوي عشان مر السنين ابتدى نطلع على الأجزاء مين ده؟ الحاج يوسف أحمد يوسف أو الشيخ أحمد يوسف كبير النجارين أو شيخ النجارين في الفترة ديه لـ 1954 اللي عكف على تجميع المركب وعاد فيها فترة كبيرة هادي منظر للمركب اللي هنشوفه بصينا لقينا أن مع تطور الزمن ما ينفعش أصبح المكان اللي كان احنا عفقر المتحف ده ده اسمه إيه؟ الناس اللي دارت مادة فن متاحف زمان درست مادة فن متاحف كنا بقول ايه؟ ان هناك في متاحف كتيرة من ضمن انواع المتاحف اسمه متحف الموقع متحف ايه؟ الموقع. يبقى متحف موجود في الموقع لما يطلع اصل من الموقع نحطه زي متحف كوم اوشيم في قرانيس في طريق فيوم في كل الاصل اللي طالع من كوم اوشيم ده كان احد متاحف المواقع اسمه متحف مركب خوف عملناه وعرضنا فيه إيه؟ بصينا لأهو الناس القديمة اللي راحت المكان ده بصينا لأن المكان ده أصبح لا يرقى ان هو يبقى مكان وحتة مزدحمة ومش حلوة عشان كده فكرنا نعمل إيه نعمل قاعة كبيرة في المتحف طالما قررنا نعمل المتحف ده ويتحط فيها المركب نقل المركب كان نقل المركب كان مرعب طب نفككه ونركبه ولا نعمل إيه اللي هو عاطف مفتاح صاحب البصمة الخفية في النقل وعملوا اجتماع كبير رئيس الوزراء بطول خالد عناني اللي هو عاطف مفتاح الرئيس السيسي طب النقل ازاي؟ طب لا طب نعمل له عربية مخصوصة ده جابوا عربية مخصوصة ودخلوها بعد ما شالوا بعد ما شالوا ده ودخلوا العربية اللي هورها لكم تحت المركب ونزلوا المركب عليها في رحلة محفوفة بالمخاطر وقصة اعظم أعظم من نقل التمثال وقال لك اكبر واندر واول عمليه كبيرة في العالم لنقل الوزن دي لماده عضويه لازم تركز على الكلمه دي وانت مرشد اصل لما انقل حجر هامنوا عشان ما يتخبط ما يتهزش على العربيه ينايم بقى زي ما نقلنا التمثال نايم من ميت رهينه لرمسيس بس المهندس احمد حسنين بتاع نقله من رمسيس لنادي الرمايه اللي اخد على مسؤوليه كله قالك لك لا انا اتكلمت على الراجل ده وديت له حقه الله يرحمه الله يعلم ما هو ميت ولا عايش اديت الراجل ده حقه والديت لسواء التريلة لان يبتدوا راحوا عملوا حديث ولقاء مع اسره سواء التريلة بس ده كان مات ده مات من كم سنة قال لك الراجل ده له لا ما تطلعش بالتريلة على الكوبري قال له ما انا بسوق اوزان اكتر من كده ثلاثة طن اللي يخاف عليه انا بحمل العربية عندي اطنان كبيرة وقرر ياخد على مسؤوليته هو والمهندس احمد حسنين دكتور في كلية هندسة عين شمس اخدوا على عاتقهم مسؤوليه نقل التمثال واقف من التحرير لغايه هنا اما من, لما من رمسيس لما كان رمسيس كان ايه نايم المرة دي صدقوني المحاولة اشد واخطر واجمل منها لان هي مادة ايه عضوية وايه ب ب ب ب بتتلكك اه ده تحدي. وهو. شايفيني على مستوى ايه بيفكروا في نقل الوراء واقتراحات وتنفع ومتنفعش. قادي الاجتماعات قادي المنظر بيجهزوا. بيجهزوا. العربية دخلت تحت الايه? شالوا جدران المتحف. دخلوا العربية. تهادوا بعد ما جهزوا. جهزوا القاعدة بتاعتها. تهادى المركب عليها. وبدأت رحلة النقل شايفين كالعربية معمولة مخصوص من بلجيكا جات من بلجيكا مخصوص اتعملت بعدد اطارات معين ما بس فيه هزهزة هذا أي حاجة أدي, ادي اللي هو عاطف مفتاح وهو بيشرح لرئيس الوزراء وخالد عناني هنعمل إيه؟ يعني مجهود جبار وناس كبيرة اشتركت لغاية لما قادي المنظر قادي المنظر لغاية لما رخض في سلام في بيته الأخير المركبة الثانيه 1980 مين هو مين جاب واحد الخبير الياباني وقال له تعالى بص لحسن تكون ايه تكون ايه اتقلبت ولا حاجة ادي زاهي مع الرجل الياباني البعثه اليابانية اللي قررت بعد كده ان هي تعمل ايه هتاخد <تأخذ> على عاطقها ومش... وتحملت ب... دي بداية المشروع الفكرة عملوا الهودة جداية فوق الحفرة أنا يامة شفت المنظر ده والناس اللي راحت لما كنت بقاعد في مركب كوفو بشرح ولو الطلبة الكبير ببص ألاقي بتاع صفيح كده اللي بتحتيها إيه دي يقولي لا دا تتحطت فوق إيه فوق الحفرة اللي فيها المركب طب نفسي شو قالك لا دي هتقعد عشرين سنة لغاية المشروع بتاع دا نلاقي المركب ودونا عم... ما ودونا ع ادي حطوا البتاع ده كده قرابه عشرين سنه وقال لك دي محطوطه فوق المركب والعمال بيخشوا هنا واليابانيين بيخشوا هنا علشان يبتدوا يشيلوا كم حو... كام حجر 41 ما حصلش أربع انا بتكلم على الثانيه دلوقتي طالما بتكلم على يبقى اربعين. تعالوا كده يا جماعة شوية. تعالوا كده يحو... يشوفوا الاحجار اللي فوق المركب التانية بصوا يا شباب ساتر. ايه يا ساتر صح أنا لما شفتها قلت يا ساتر. شايفين ساتر. المنظر؟ والحمد لله إن إحنا ما عملناش فيها سبعة رجاله و... وألف سبع وعشرين قلنا إيه هنطلع الحمد لله ما طلع يعني عارف اللهم رون عارف قدر نفسه التانية كانت كاملة والأخشاب كاملة واللي عايزة ترميم بسيطة وسهلة في تجمعه دي لو كانت تلعب تعملهم قالوا بيه ااا بس ها بس اليابان أسرق فشولة بالاضافة لجيش من المرممين المصريين هيبقوا معاهم خلاص قاد المنظر يا جماعة ب حتى الطيارة كتيرة ابتدى نح ونعمل بمول كبير جدا شايف الناس شايف بتعملوا إزاي قال لك الخشب ده لازم يطلع ويتفتح ويتعرض للشمس ويتشال من الرطوبة ودرجة حاجات موال كبير انا مفهمش فيها شغل بتاع ترميم يعني وما زالوا شغالين شغالين شغالين ان شاء الله هوريكو اللي هيحصل دلوقتي دي خلوا بالنا دي مهمة قوي عشان هنشوفها فوق دي عملوا هيكل حديدي واحنا ماشيين زي الناس دول بنتفرج على المركب القائبة بذاتها هنتفرج على الهيكل الحديدي ورا دي اللي هيبقى المرممين قاعدين فوقيه وبيجمعوا الأجزاء مع الخبر اليابانيين ويقول لك حاجة جميلة إن المرشدين والناس اللي يوروا الأجانب آدي يا جباعة جاري تجميع وعمل المتحف المركب التك تفضلوا دي روعة دي روعة وحضرتكم ومنهم دلوقتي مرشدين زي دنيا دنيا صلاح ناس كتير كل ما سلاموا عليا دول كانوا معانا <تصفيق> ها بصوا يا جماعه الحتت دي حاجات حلوه قوي دي اجزاء لقيناها في حفره المراكب حد يقدر يتخيل دي ايه تمسك ايه? تمسكيه زي المفصلات لا فينسي. ايوه يا اما زو يا اما عارفين المجداف مش بيركن على حاجه كده اهي مقتنات ولقى خلوا بالكوا ان الحاجه دي من اول هنا من اول كلمة شاف المركب الثاني دي خاصه بالمركب ايه الثاني بصوا معي عشان ما حدش يتوه من اول زيارة مين دكتور زاهي 1980 عشان يشوفوا المركب من بداية ان احنا حطينا الهودر الكبير ده يفوقها اهو المنظر الثاني ابتدينا نشيل ال قطعة نطلع للأسف القطعة تعبانه جدا معالجات الكلام ده كله اديلهم فترة كبيرة الشغل بطيء جدا لما جينا نفتح المتحف كنا موعودين ان المركبتين هيبقوا جنب بعض عملوا الهيكل كده كل ده مختنيات طلعت من جنب المركب التاني او مع مع المركب. هبصوا معي. عثر على بعض القطع انه حسيق حداشر ساند للمجداف لمنع الاحتكاك عارفينه? بدل ما يقعد يحبكوا في جسم المركب. حاجة تبخلي ايه المكداف مارك. وآآ سبع القطع حرف يو اللي هي دي زي ما قال الاستاذ عشان تربط ايه تربط اخشاب ببعض. يبقى دول بقايا ولقة بتاعة مركب كام? وغيدت هناك. يلا. عيني عيني. لا لا. علشان كده هي وسط المركب بصوا يا جماعه عمودين موجودين خاص بالمركب التاني ربما هنشوف زيهم في المركب الاولاني هو ما انا واخد دول معروضين عرض مؤقت لحين اكتمال المركب التاني اكيد هيحطوهم فين في مكانه. اتفضلوا يلا على الرامب اللي عايز يطلع بسهولة هيطلع من الرامب بداية. في سلم الحلزوني اللي هننزل منه. شايفين الناس هناك ده سلم حلزوني اللي عايز يطلع وانزل منه ان شاء الله اه انا اسمه اللي شكله. بصوا يا جماعه المنظر بصوا المنظر طول ما انت طالع بتتفرج على اجزاء السفينه دلوقتي حته حتى من تحت اهي فوق هتأول ما تطلع فوق مش هتشوف القعده هتشوف الايه المقصوره اللي كان راقد فيها تابوت الملك بس مع المجاديف مع مكان وجود البحاره وهكذا يبقى طول ما انت تطلع في الرامب بتشوف فيو تانية هو للمركب من الجنب قبل ما تطلع تشوف الفيو الاخير من فوق. مم. المكان اللي ما فيه تسعين تطلعتش. كان في المنطقة اللي هرم نفس هني. لا يا الحقيقة مديوس كده. جماعة عايز ألفة النزل لحاجة واضحة هنا. شايفين الحبال الجديدة. هي ده الجديد اللي استخدمه لحج احمد يوسف بديل عن الحبال اللي كانت دايبة اللي مصنوع من الكتان اهي ولما نشوفه انا قلت فيه ثلاثة اه طرق للطلوع ايه هم والاسنصير اهو اه مول النصر اهو وفيه السلالم وفي الاسنصير لو حد معاه حد زبون كبير او مش قادر يطلع الاسنصير اهو عامل زي ست ستارز او حاجة حاجة حلوة طول ما انت ماشى تتفرج على الحبال اللي موجودة اللي استخدمها في مكان الحبال الدايبة اللي هي مصنوعة من الكتان كل حاجة بتوزن الماركة تيه حقيية مشتنفين حاجة مباركة لا مباركة بس ضيفين التطش بتاعنا بمعنى كان في حذة متكسرة رممت لكن كله أصلي بعد مسكن الحبال مسكنا الحبال لعناها شربة تيجي تمسك كده انت النهاردة يا راجل لو بسبت قميس سنتين في الدولاب ما ملبستوش وجيب تمسكه بتاعه ما تمسكه بتعمل كده بس ما بيشيت القماش والدو... والدوارة دي كلها بتشيف اهي هو انا بغني دي لساعه في ايه دي مدهونه مدهونه انا كده ما شاء الله <تصفيق> الناس مش مركزة معايا بقى لا مركز والله طب ايه دي دي, دي. دي المراكب الثانيه الهيكل اه <تصفيق> الهيكل وده لايك ايوه البلايك طب بس لهخه يا شباب بسرعة شوية علشان اللي باقي مرعب بسرعه يا جماعه الناس كلها سمعناها هتكلم هو ده الهيكل الحديدي يا جماعه ما شاء الله في بعضكم بيقولوا الله دي المركب الثانيه هي دي فين المركب الثانيه فركه يا جماعه هو ده الهيكل الحديدي اللي اتعمل علشان بعد كده بصوا كمان عاملين سقالات بصوا عاملين سقالات هيطلعوا شايفين السقالات دي شايفين السقالات يا جماعه الموجودة شايفين السقالات دي بصوا على ايدي بعد اذنكم يا جماعه شايفين السقاله دي والسقالات اللي هناك هي الموجوده هنا واللي هناك دي هيطلع عليها فريق الترميم وهيبتدوا يرمموا او القطع اللي رممت اللي موجودة في المخزن هيبتدوا بقى يجمعوها وهيستطيع الزائر هيستطيع الزائر او المرشد او الجست اللي معاه وهم ماشيين هنا يشوفوا فريق العمل ان كان مصري ولا ياباني وهم بيركبوا القطع الى ان ياتي اليوم اللي المركبه تكتمل فيه ويبقى مركبتين خوفو اللي عصرنا عليهم 1954 على قد كمال الملاخ في الجهه الجنوبيه من الهرم واحدة طلعت ورممها احمد يوسف وواحده ثانيه المرممين المصريين و الرجالة بتوعنا بالإضافة إلى تعاون يباني مشترك تعالوا كده نشوف فيون نشرح في المركب ممكن ناخد خورة بقى بصوا جماعة في ناس بتحب تعليق الشخصي كده على حاجات معينة المركب جميل اللقاعة جميلة كله سمعني يا جماعة المركب جميل القاعة جميلة بس ما سببت ليش إبهار رهيب لسبب صدقوني ما تختلفش كتير. طبعا حاجة حديثة بس كمان المتحف بتاع مركب خوفو رغم ضيق مساحته بس كان روعه انا ما في ناس كتير ما كان نفس الموضوع رام داير ما يدور يطلعك للدور التالت بتشوف نفس المركب بنفس القبهه دي وانت فوق لابسين اوفر شوز كده عشان الارض كان, كان جميل جدا اه ده جميل والتاني جميل ده اجمل من التاني بس مش هقلل من قدر الايه التاني لما اجى اه لولاني ولاني هو اه لكن انا لما هجي قارن المتحف المصري بطريقة عرض توت في اللي جوه لا ده شتان الفارغ لكن المركب بالذات الطريقة حلوة المكان اوسع كبير الرام بقى عريض وواسع اكتر شايفين السلم الناس هو السلم الحلزوني ادي السلم اللي طلعنا وده الرام هنا الاساسير في نهاية الترقة دي اكتر من شكل الترقة لكن طريقة العرض واحد وطريقة الشرح واحدة دي المركب اللي كانت تحت 41 قطعة خشبية كتلة حجرية طولها حوالي 42 متر. لقينا فيها خمس اجواز. خمس اجواز يعني عشرة. عشر مجاديف. شايفينه? خمسة في كنين. هنا المكان اللي كان بيقعده فيه البحارة في الاول بيقودوا المركب. هنا المقصورة دي اللي كان بيرقد فيها جثمان الملك. بيرقد فيها جثمان الملك. اقصى عرض للمركب اللي هو غالبا في النص. شايفينه? النص ده يعني المركب عاملة كده. بص على ايدي. عاملة كده فالأجناء الدير وفيعة أقصى عرض خمسة وتسعين مشيها هي عشان مزعلوش مشيها ستة متر أقصى عرض ستة الطول حوالي اتنين واربعين متر تمام؟ دي المقصولة اللي كان يركض فيها جسمان الملك لان احنا كنا عارفين المركب دي هي اللي نقلت جسمان الملك من حيث طحنيته في معبد الوادي الى معبد الجنزي الملصق على طول الهرم علشان يتم دفنه وكانت تعتبر من الاساس الجنزي وكانت مفروض تتودع جوه الهرم ولكن اللي كور حجمها فكناها 1242 او 143 قطعة وتحطت هي والمركب التالي خلاص يعني متحف مركب خوف واتهد اللي هو ج... اللي كان يجرب الهرم. احنا دخلنا زمان مش شايف الناس. مش أدي ما وين؟ ده من خمس سنين اه يعني. قبل كورونا على الأقل. بسية طالع. شهر تغريد. نعم. ده شغلة عايزين نوسر زيارة. نوسر زيارة. ده متعش مع حد أن تقول ناس تطلع أول ناس تطلع معهم النهاردة. تعال. المنظر ده مش أبي حلو لو. إحنا بالجنب ده بعرف. هنشيل ف هنا ولا اه لو لو كده اهو واللي يخدس اه حتى لو بتطول كده ونشيل بعضه واللي ورا يطلعوا كده شويه بدل ما يفعل نفس الخط ومش ظاهرين ممكن تصوت وتسيب لي نفسك خالص اللي ورانا ورانا مصايب استنادات النحاس بتاعه المجاديف اللي في المركب الكبيره مكانها مكانها فين انية متعلقة كلها بالحبال اللي يجب. لا الشرفنات دي? دي بتاعة تاني. تاني. اه. انما انها ده بقى الحاس اللي في المركبة كيبيرا فيها. اللي شبهها اللي بتسند عليها. ما كان لناش فيها. اه. ما لناش فيها. اه. اللي لقينا عرضناه. ولو كنا لقينا كنا حطوناه في مكانه. وعلى فكرة ده عرض مؤقت. ده عرض مؤقت. لما يجوا يركبوها يحطوها كانها جزء من المركب اللي كان موجود. قصد ان هو عرض مؤقت. اه. البطارين لكن هتستخدم باعتبار ان كانت اجزاء حقيقية هتستخدم لما الملك يركب الملك انما اللي توركيت دي اطعامه لا هما الاثنين نفس الاستخدام اه مراكب جنائزيه نقلت اه نقلت في الميه واحدة لا لا ما في تأكد تاكد ان هم ابحروا وان هم كانوا شايلين الاساس الجنز بتاع الملك كله ما لسه اقول احنا لسه قلنا من خمس دقايق لازم اختصر بس اول حاجه صغيرة. شباب معلش اسمحوا اسمحوني هسألكو كده كل ما نخلص حاجة هسألكو سؤال عشان حتى اتأكد من آآ جودة شغلي. في اي مشاكل في مراكب الشمس؟ أنا عندي بسيطة ايه؟ المادة العضوية بسم حمدية. كل بس المادة العضوية. خشب. خشب؟ هو لما نقل تمثال حجر زي مادة عضوية اللي هي الخشب والكلام ده كله؟ آآ بس. آآ آآ. ده بتشم الهواء بوز. في اي حد عنده اي مشاكل النهاردة ممكن لو انت غيب الجسد بتاعك عندك مشاكل في مراكب الشمس اول حاجة اخر بدل ما نطلع على الدرج هنكمل لغاية هنا اول ما تخش هتلاقي تمثال حابي هتلاقي تماثيل سخمة قدامك هتلاقي عاملين بحيرتين كده زرعين فيهم اللوتس او رميين على, على, على صفحة المية زهرة اللوتس شفتوها واحنا طرعين هوريها لكم هنفضل ان احنا ننزل فين في عشان توريهم حاجتين. بقايا الواحد واربعين او جزء من الواحد واربعين كتلة حجرية اللي كانت فوق المركب الكبير وهتوريهم ان احنا عاملين رسومات لخرطوش جدفرع واخوفوا اللكنين اللي وجودوا على المركب بالإضافة الى المناظر رسومات للاجزاء اللي عليها علامات وقياسات وعشان سهلت للناس بعد كده اللي فكك عارف ان هي هتتركب مثلا او يعني قالك احنا علامات ارشادية عشان يعني نعرف نركبها كملنا طوالي المدخل كده البعيد والمخرج هو القصير الوريب هنا خلاص المخرج لما ندخل منه قدامنا كذا حاجة قدامنا نطلع سلالم في اخر الكوريدور يا اما نطلع السلام من اول هنا يا اما الرمي ده هتبص ايه ما طبعا لو ماكي حد كبير هنخش نتكلم شوية عن المراكب الشمس ما تتكلمش برا المرشل كان حرام في الحر ده هنا جو هنا جميل سيف شتاء اشرح هنا ده واسع بتاعت الشرح زي كده هنتكلم على المناظر صورة للهرم كله او جبانة الجيزة كلها بالاهرامات وموزع عليها منظر المراكب بعد كده طرق الاكتشاف و. كمال الملاخ وحج احمد يوسف شوية على المركب الاول شوية على المركب الثاني تطلع تتفرج على ده وعلى ده وتقول لهم ان شاء الله لما فريق العمل يشتغل على السقالات دي هيبقى السيح يقدر يبص على كزا وهتنزل هنا وتطلع من المل ايه شوية الصور تعالوا كلنا كمان ايه الصورة كده يا جماعي يا جماعي كلنا حالا عاجة نسباكم صيفا عالا خشي بعد الثلاثة لا يا لا الاطراف لا لا مش هتنفع الموبايل لا لا مش لا